يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ثنان ذو عدل منكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ثنان عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسوا لو ما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتم مشادة الله إننا إذا لمن الآثمين